الله أكبر. الله أكبر الله, الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله الله الله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله الله أكبر